السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته يسوع منتدى طلاب ي دبليو وان منت ايم أن قطع د م لكم الشمس ا ط ي ن سمعناها يا سايل صوره واضحه جدا ولسان مبروك انا معندوكم صفحه على ا ل ا ي ا ب ه اللي هي م ل م ه اوي هذا لا يعني ان الزاويه مش مهمه ولكن ابتدي هذي ابتدي ايه كل الثلاث ت هتروح من البال ه ه ن و دلوقتي هتمرد عليه م ن ن دلوقتي اوعى تركب ح ا ج ة ليه من الحاله اوعى سنين يا جماعه الفتى من ا ل أ و ل و ا ل ث ا ن ي ب ي ل ا ك ي ن الدرجات مشيت في ا ل ق ل الثاني و التالت بيقل ش ا ي ه ا ل س ا ب و الرابع اقل روعة تيجي بقى ا ل م ج م ن ع اللي ورا تجي تلاتين مجموعه في المجموعه ع ت ي ز ه م ع ن ا ايه معناه و انت جيت و ن ص درجه كده ه ا ت ب ق ص لو جيت ثلاثين واحد ما ت ج ي ن بوظيفه ا ق ت ر تاخده فلماذا حجم دراوند خدت م س ت غ و و ش بيها فقالت النهايه درجه ج ي دراوند زي درجه ا ل ر ا ل لان براونز درجه ا ل و ن ز زي درجه الشرطس زي درجه ا ل م ي ا ت دي زي د ر ج ة ا ل ن س ا هي درجه النهائي يعني دي بتحس بنص ولك حس باربعه هي درجه درجه جيبها ا ل ر ي ب ه ترمب جدا جيبها الاسفوله وما تبكيش لاخر سرعه تعالي بلوز كبير جدا جدا اصبحت ذكيه ولا ايه دلوقتي انتا ل م ل ا تمده تلت سنويه والاحكام حاجه دول مطلوب منك نظري ولا زراعه ولا اخد حاجه خ ا ف ذ ه الاوقات ا ل ض ر ج ا ت ه ا تهد ص ل عليها كل ما الوقت ي م ر ق كل ما ا ل ص ل على ض ر ج ا ت الاطعمه ل ح ق السهل الحق السهل دي ض ر ج ا ت ه ا لو ت ذ ك ع ت الفرق ماتنساش فيك فرق يوم يوم عمرك خلاص ذاكر السيله بينفع ن ن يوم و ت ذ ك ر الحاجات دي وتتدرب عليها مين دلوقتي م ن ا ش تبكي حكي كل ا ل ج ن ر ا ل و ر ا ما مع كل ا ل ج ن ر ادوا لكل الغيوم تاني الشرك هما ت ح ت م عالسلف ايام حاجة. حاجة ما جاي. ما يعني انت ذكائك عايز تراجع هايراجع الاول والله احنا الراجع ل الاول لا احنا الراجع الاول ل أ ن ي في المراجعه ت ض ح ل ك ايه اللي تركز عليه واللي متركزش عليه انما تقعد تذاكر تذاكر لو جيلي اخر يوم تسجل انت قلت عقولها لا المراجعه قابلك نوع من المطاف مشيت زي زيك انت تركت ا عليه يصار <تصفيق> ضعفك كل ما ل ي ن هناك أموابش تيجي ن المراجعه و ا بدك كل ا تشاهد فإن ما تنفر ا طيب <يصفح>、pues、<تصحيح> Co هذه النيولوجيا ا ر تتغير حاجه كرينيال زيروك اكزامينات موتور زيستن اكزامينات ل ا ت تكون ه ذ الكلام ا سيستر ت بأنك زيستن ا م عملت اكزامينات م ه ل ي ن ب ا ل ت خلي من بالك ت خلي بالك و من خلي بالك من ا خلي بالك و من ح خلي ا ريتني ي ا ل ك خلي بالك خلي بالك ه ل ي بالك خلي بالك تمتدها خلي بالك واحد ف خلي بالك ف خلي ح ا و ل ت ذ ك ر دلوقتي مش سيطة ع والفجر نيرد شنصفه ا ل ت ر و س ي ا ل ت ل ف ا نيرد مساحه التلفات خمس شروط الشرطين شرور في العيان وصلت شروط في الماده المستخدمه لتشميرها الشرطين بتوع العيان ان هو واحد يكون مخطط عينيه عشان ما يشوفش انت ب ت ش م م ه اما اتصال الشروط الماده المستخدمه اللي بتشمها واحد الناس ت ل أ ذ ر ه حاجه ريحه مدريش تشملهم مثلا قلم في د ا ل ع ك ويكس لبلاش شام انا ق ص ل ي هو خطرت م ي ر عقلك ثاني ح ا ج ة لازم الريحديد تكون ن ا ط ق ر ت د ت ل أ ن ه مستشاره ز ح م الثالث ح ا ج ة لازم تكون ح ا ج ة م ع ر و ف ة بالنسبه ل لازم تكون ح ا ج ة م ع ر و ف ة بالنسبه لي ايه ح ا ج ة اللي ت س ت م ل على يسار شروط البني والنعناع البني بشويه ة بند فعيل زي ف ي ا ل ل ي ا ر ا ب البروزرين وحاجاتي ه اه ي أطلق اه اه ي ground up إنت أن بعد اه اه أ سيزدق لكم ب اه اه اه ي ب اه اه اه ي اه ي اه اه اه ي اه اه اه ا دي ممكن ت فيفضل تشممه بكل مناخير ح هنا ه ضن ن عليه ا حاجه ن لك ي ه انشامه لك؟ ا ن شكل ايه انشامه ح الابتسامه ل ي ت ده, ده نعناع يبقى زاد وسد ليه بقى نعمل سد الأنوزمي ي ب أ الأنوزمي نحاوله نت نت نت نت عندي نيور حاوله بتاعي خلاله اللي بتشامه معا بسطور بسطور يقولي لقد لسر ليه يبقى مش ممكن اذن وطيوم المسؤوليه و ريبين و ش التي تتمكن ي من التعامل ن ن ر ي ي و ا في ع ه ا في المسؤوليه التي تتمكن ج فإذا من التعامل ي ل معها في المسؤوليه كونجيكي الابتل الستردور تفضل ل الحاجات و ه الابسس ك ل الانوزمي ا او ر بعد أن ق ده أنا ريسبتوس ا ي كل ر ا الحاجات ن ت دي وهنشتري كول ل ب ا كالالوزميه كل الكنتيه مويه القبله بيبقى ن ي و ل و ج ك ا بيونيلاتر ع ش ا ن كده بفضل فيه واحده ودي نيله مقدرش ا عامله ب ا ل ن س ت ا يعني عايزنا ن ف ش يقول لي مداخله ايه ده يقولك حتى اللي عامله النادره اللى ما بيشيلوا المداخله الثانيه فا دي حاجه كبيره بالانكسامينيشن يبقى كده يغامر ل تشد ب ا عينك او لو انت ل حقوق غروف و مش هاي ما ك ن ه على خ ط ا ل ت نيرم و ل خ ط ت ن ي ر ب ا له فحصين اساسيين ب عليكم وفيلد وبجد. اكيوتي اوفيجات المفروض بحاجة مين مين طيب مين ذا الجانب الاول اللي عيادته وقوله فيها تلك الثلاثه ة ا ف ا ي ن و م يحطوا بها الشرف ومنه يحط الملايين على ة مرة بعضه م ثلاثه ل بيت عندهم ا ل ش م س ه غ ي ر ه عند كده دي لما ى ب تحطها ل ض ب ط على بعد ق متر ه ي ب ق ل حافظ ج ة اسمها كبيره ومزو ا بالظبط ازاي على ب ق ع ر متر ن م كده كم دول كم دول ط ب ع ا مقررنا ل ل ي نعلموكم ان الارقام اللي ت س ت خ د م ياكل اتنين و ث ل ا ث ة وخمس ا ث ن ي ن و ث ل ا ث ة وخمس مينفعش واحد وغلطوا اربعه لا ر ب ع ه قطعه و ا ح د سهل ت ث ا ت ه اتنين و ث ل ا ث ة وخمس دول حطيتك كده او كده او كده مبلاش كده دول مش كده طبعا لولادنا صاروا يبننا ن ع ا ل نصاره نشاشه بتقرب عشره صمت حنشوف دلوقتي طيب العين الثانيه كده كام دول الشاي, الشاي. طب كده طب كده ع ش ر ة وعشره طب كده طب كده ايوه عقرب اكثر من ثلاثين ط ن ت حتى لسه الظلمه لما حدثين صمت دي النظر بيبقى حتي طيب في حرب كده ايه هل دي ممكن طيب ي حاجه بتنور ظرفي زي ما بتتشرب ل ا ايه ده دول ب ي ى انا غبت وعلشان يعمل كده ليه عشان عرفتك ولو قال ش ك ي ف ي مع مطعم عايزه السند ليه ي ب ق اذن فانجر كمان متحدث بقى ط و ل العين اليمين فانجر كمان بتدعي مطعم عين مطعم العين الشمال كومبليت لاين كده او العين اليمين هاد و ف او العين الشمال ده سبسونج لاين كده يبقى اذن ده ال ـ ا u ا e هايبقى كده يعني على ا ل ف ي ل س و ف ي ج ن ا ل ف ي ل س و ف ي ج ن بتعمل بحاجه ة تسمى ا ل ك م ف ر ا ل ف ي ل س و ف ي ج ن سيستم ا ج ة ي ه الموجه Confrontation system t s s y e كمفرانسيشن صار ما بينك وما بين العيان ستين سنتيمتر والمسافه مازلتش عن متر بنحولها ت حوالي والشرع ده معيناه ا ل و ينحط الركب ورطة ب ي ت خ ا الأمر ب المهم النسافة عاماً بركب ة ليين؟ ع ولسه ي يعلمشه مستوى المسافه عربعه د ي ن و يلمي ع ي ن ن و ا ر ب ي يعين و بعدين ق و ل ي شعورك ا ن ي هاي ش ي ب و ه هاي يا و لا ت ت ذ ك و ا في زيت و ل و زيت دنيا و لكن اللي فكروا في دور رقمي تقولي ا ي ب و ه لا ا ل ع ي ن ا ل ا خ ر ا هو بيسمي اللي ن ت م غ م ش فيها عشان تفهمي شي طبعا لا اه اه و ت ه م ن شرط شيء لا خليك بطل بعيني طول بطل في البعض انه لو حاول كده او حاول كده ما الفيز بتاع المهام بتخرج فيك لك ف ب ي ز ه طيب اهو وبعدين تعمل ايه حط طوابعك ن ق ط نقطة ا ل م س ا ف ة بينك وبينه انا ل مقرر العدله و ك ج ي ب ه ا من فوق كده و ت ق و ل لما تشوف واحد و يتحرك ش صباعك اتحرك الفيد ب ومن تحت لما تشوفوا و ح ر ك و ه ومن بره لما تشوفوا واحد حركوه من ج و م عم يفتحوا ميديا هو غير العين زمان الايد العين لسه ما خصصت فيها ميديا لما تشوفوا واحد حركوه يا م ب يبقى تيجي تتعب كده تمام افهم ش ا يا شيخه ه ضرورة ده مش ا شايف صح انت بتيجي من بره الفيل في الجو والفيل من بره في الجو بس عشان م ق ر ب ل و د ا ت ل أ و ص ر عليكي بنص المسافه هتحرك فيه ا ل ك و ة الاصح انك تيجي من الاربع تكيال عم تبقى موقع جوه ر ه لكن اصح ل فيه من ا ل ا ر ب ت ي ا لما تشوف ورا الحركه قول لما تشوف قول قلت ن ي ه اللي جوه بغير لما تشوف قول ليه لان الهند نوبل لما تيجي عشان تيجي كوadرنتك ا اول كوadرنتك وايتيم براهين اينوبي اول ك و a د ر ا ن ت ك كمون نصيب اينوبي لما كوادرانتج تيجي بالكورونا اشتري اجمل اربعه اسكان ض ب أ صح ل ك ن تطبيقا ف و ت احتمال جوه اسهل الفحص ايه ل مش دي بقى لو طلعت بيتيم ر ه ي ن يقالولي ايه الابدان ولو طلعت بموضوع مواطنين يقالولي ايه الابدان ولما ه ي ك ا ل ر ك م ن نيله تلفت على خدها زادوا النيرو كم ولما زادت نيرو ظاهره كاف للعمل اه ح ي ناظر كده فاكترلكوا قفت كده في ماشي الدم ولو طلت عين ابراهيم اه صحيح ناخدها ب ا ن ظ وبالاجر لو خلناها عبد المطر ن فقدر أنه ا ل ي ك معايا هنيجي هنيجي ثانية هين بعد كده على ا ال ال ال كله ال レッツのように。 نيوجيا مها ا ل ه ي ن د ر الاستبال ن ي و ب ي و ن ي و ب ي ا مها بيرجيا ن ي و ب ي ا ف م ج م و ع ة ن ي و ب ي ا ي ه ي الموتور ن ي و ب ي ا الهيدندر الاستبال والبيرجيا دول حاره ف المساء أ م ا دول م و ر ى اطروفيا ليها ن ي و ب ي س موسى فالابيوسن د ليها ن ي و ب ي س موسى ايوه الكلام ده موسى م و س ر اللثه بتدعي المنطقه بمليون مثل ما فيك ناس ما عند ر ب ا ر ض ا ل ل ث ت صح ولا لا ر ا فيك ناس يوم الورق المتصف يعملك ايه عشان يخليك تنام كويس يوم ي ي ج النور كويس في البيوت صح انت تخطي النور ع ن ت ن ا ل ب ر ق المتصف يعملك ايه لما ي ل ا ق ناس في التنام يوم طفيله الغايله زي طفيله البيوت يعمل كويس سلام كويس اذن البرق المتصف يعمل ده كل السلف اما ي paths muscle Give Dylateө creoф premi بسة الان فهو يحتوي باح على ا ل ا ا ل birth pain thus ا ق اللي هي تسمي الفوكسينج ب س ا ع ة الايلاند ذاك بيرجل حي على الموضه شوف تدي اين بقى تدي ا ل ي ف ي ت و ر فالفيبري سوبريورس ا ل ي ف ي ت و ر فالفيبري س و ب ر ي و ر ي تخليك ه ا دي الموضه همال ودي مسؤوله عن سبعين في ا ل م ي ة من رفع الجسم دي مسؤوله عن سبعين في ا ل م ي ة من اين من رفع ا ل ج س د اما الثلاثين في الميه المتبقيه م ي ا ف ه ا د ا مسؤول عنها عمل اسمها المول ارز مصر مول ارز مصر كده ولا لا و ل ي ب ت أ خ ذ من السم ب تامه وعشان كده الفاره المسافه تيجي ث ن ا ن الفاره المسافه يشتغل هو تشم ب س ا ف ه ما يشتغلش فلما في ما يشتغلش فالمول ارز مصر ايه ما تشتغلش ترفعش كده ا ن ي ك ر ي ح ت ك د لا انت عندك انت عندك مره و انت دخلت ينام مره تمثلتك المره ت م ا ل ت ك بيشتغل و التمثالتك في ايه ليه لك فلماذا المولد ر مصر اللي مكتوب على سبعين د ايه تريح ت ب في ا ل م ا ئ ه و ل ر ب ه ا ن م ايه ض مصرح لا ب طيب لا ذ ا د ش ت و ل ب ت ل ا ل ل ي بدك ي ط ب ل ا س ه و ر ي و ح ت ك الموتور بارت اوف ب ث ل ا ث ة بتدي بالاشتراك مع الابيوت ومع ا ل ت ر و ف ي ا ن ح ا ج ة اسمها ا ل إ ك ت ر ا ا و ك ر ا ماضر اللي هما ي ه بقى ه ذ ي الميد لاين و ه ذ ي العين الميديا الريكستر بتعمل اد ض ر ش ا والاسره الريكستر بتعمل ايه ا ف ت ل والاكرا ل ر ي ك س ت ر ز ت م ل إ ي ه افضل يبدا اربع عضلات اثنين ريكتراي واثنين اوبيت اثنين ر ي ك ر ز اثنين اوبيت اثنين اوبيت كل ع ض ل ة من ا ل أ ر ب ع ه ليها مين أ ك ش ن و س ب س د ر ي أ ك ش ن الريكتراي المين أ ك ش ن م ت ا ع ه م زي اسمهم يعني السببيرو ريكترز اللي فوق و ا ل ا ث ن ي ر ي ك ر ز ل ل ي ح ت و ا ل س ب س د ر ي أ ك ش ن م ت ا ع ه م ل ل ي بره يبقى السوبيريرو ريكست لفوق والبره و ا ل inferior ريكست لتحت والبره زي ما لوبيك المين اكشن بتاعهم عد اسمه السوبيريرو ل ت ح والانفيرو ل ف و والتقصير الاكشن بتاعهم لجوه يبقى السوبيريرو ا و ب لتحت و ا ل ج و والانفيرو اوبيك لتحت لفوق والجوه والفوق والفوق. يبقى ميديا الريكست لجوه لاترى الريكست لبره الاتنين ريكتراي السوبيرو ريكتر لفوق والبره الامبيرو ريكتر لتحت والبره الاوبيين السوبيرو ريكتر لتحت والجوه والايمبيرو ريكتر لفوق والجوه كلهم بياخدوا من ثلاثه معادا السوبيرو ريكتر تاخد من اربعه والاخر الريكتر تاخد من ايه <تصفيق> دلوقتي لما اجي أ ض ح ك يبقى ل م س ه ل ة ر ي ح ا ل م س ا ل ه سهله ي ي ن ي متزينه م ت خ ط ط ل ا ل المهمه هاي <تصفيق> المشكله مهمه فاقبل الريجل ماسك و ا ل ت ك ن و ل ج ي ا مهم ه ا نورمال يبان ولو ستراكشر ا ل أ ف ض ل مهم ها؟ <تصفيق> خذ ا ل ق ص ي ب مهم مقولش طبعا مهم خلاص شفتاقي ايه الاعتراف في بطبخ في كل معايا خ مكان ي أ و ل ح ا ج ة تتحطها سوزي لو لقيت عند العيال سوزي يبقى تظهر ا ل ح ا ج ة من الاثنين يا اما, بيكرو إما المولرز مفصل يبقى تنفسات الانجن اللي هو ا ل و ل ر ز سندروم شايف بقى منهم لو ضرب السندروم يبقى ميتضرش ت ف ت ك ع ي ن ي ك ب و ل ا ن ت تفتح ر تفتح عينك عينك م ق د ا إ ن م ا لو ضارب المولى ا ل م ف ل هي ضارب فتح عليه فرنسا دي س ل ي م ة بتقول لي ع ا ي فتح عليه ف ر ن س هي توز تبحثين هي توز حدري فتحها ماقدرتش فتحها لضرب ما ا ل س ر ز ن ايه وزي س م ى كومبليت توز حدري فتحها يبقى انت ضرب ا الهولدر س ن د ر و م زي س م ى فاشل توز فالجيل متفشل وكومبليت متفشل يعني كده وكمبليت يعني كده لا فاشيال يعني يقدر يفتحها بولندا ي ت ر ا ده مع تهورزر سيندروم و كومبليت يعني بيغطي passe ت ي ر ه بولندا взیرام ت و الوردر سيندروم بارشال دوزه ميوزه ا ي الفروقات اللي بعد كده الفروقات اللي بعد كده متعلقه ب ا ي ت ك في الكلميكي البيت يعني هاي ميوزي. ميوزي. في لو هوردر سيندروم هي مبارشال دوزه ميوزه انهايدروزه ينقصان بسميكاشن مثل الوردر سيندروم بينما د ن ا ل ا م ع ن د ديفيرجنس و ي ه لان ا ل ن ا اضربت الميديا الريكسر بينما اللاترال ريكسر كانت سليمه ف ل ع تشت الباره يجوزه اضربتها ميكسرال دوزه ترفع ا ج ب ت كده ل أ ن ه عنده د و ل و بس شكل ض ي ج ب ت ك كده تلاقي العين تلاقي البرد ومدرياتك خلاص شكل معروف حتى بيت الرسم ترفع الجبت تلاقي العين مدرياتك و... وضيقاتك اما خرزه الدروب بتلاقيها مفيهاش تقل وفيها ض ي ا ت ر س م ي ن لكن انت ب الامتحان مش ه ي ج ي ل ك حد عنده مايوز تقول الجدول علشان لو انت قلت يقولك ياخي ت ز و د لاقول حاجه تزوج طبعا في اسباب تاني الفوز زي مايلاتر تزوج مش لا موضوع ياخي موضوع تيجي ل و ن ي لا تزوج تاني ح ا ج ة بتحطها الاكسترا اوكيلارماسر ش و ب يا سيدي في شروطها اولا الاول يعمل كل عيله و ا ح د ة وبعدين العنزين مع بعض ل أ ن ممكن كل عين الوحدات ه تشتغل لما تيجي تعمل العنزين ب ي ا ل مع ا تيجي بعض لما يشتغلوا ل ب ا هينا فيه مشكله بتدخل مع الكنجوميش او بالميديا اللي هم ب ت ج ي د من البنط لكن ا ل ن ب ح في الموضوع في كل عين الوحدات ه ده فازاي نعمل الكلام ده كلام م ع ي ه فانت حط فيك ف ق ر ا س ه ودي عليها ص د ر ج وتقوله انا عايز ا ل ح ر ك ة تيجي من عينك مش من راسي حركته ده ليك حطلك ي فراسي مش لازم تثبت لو حطيتلك فراسي لو ا ت ع ش ر حطله فراسي و ح م ل ت ح ر ك ة حركه يا مش هدف تثبت هدفك تذكير ب ا ل ا ن ف ت ر ا ك ش ن انت بتقوله لو سمحت راسك ث ت ب ت ه وعايز ا ل ح ر ك ة بتكمل من عينك ده ا ل ا ن ف ت ر ا ك ش ن ح ط ت ي ح ر ه ب ي ا ل ر ا ك وراسه بقى عشان تفكره بالقوزه ده كل ليله بتكمرجعات ي سكت لازم ت ع ه م ف ي ج ي ه تتكتر ومش هدف تثبيت هدف التنفير بالارضه الارضه بيقول بعينك مش ب ر ا بطل بط بره لسر بط الريس بطل جوه ييجى الريس لفوق والبره صبير الريس بتاعه لبره ينفير الريس لفوق بط بط والبرة والبرة والجوه ينفير الرمز لتاعه الجوه صبير الرمز ماتجيب العين التاني, فيدي أو. أو العين التاني. فيدي مع بعض هنشوف كل ا ن ي و ض و ع غط لبره و ا ن نفين نفين غط لبره وثبت ع ا ن نفين نفين نفين نفين نفين نفين ن ي ن ن ا ي ن ي ن نفين نفين نفين و ف ي ن نفين نفين نفين نفين نفين نفين نفين نفين ن ش ي ن نفين نفين نفين نفين نفين نفين نفين ف ي ن نفين نفين نفين ا ف ي ن نفين نفين نفين نفين نفين ف ي ن نفين نفين ن ي ن ن ا ي ن نفين ن ف ي ت نفين نفين نفين نفين نفين نفين نفين نفين نفين نفين نفين نفين ن ي ن نفين ي ن ي どっちがいい إ ن ن ادي الاورده بص لبره بص لجوه ولبره ولا الاهم اني ا ن ق و ل ه بص امشي ورا اصبعي يعني انا ك ن اعمل كده بص لبره بص لجوه بص لجوه بص لجوه اصبعي ممكن ا م ن ي ن مين ا ل أ ه م ا ل ا و ر د ولا الصباع الواحد لا الواحد ي ه بقى ل أ ن لو ت م ش ورا ا ي ممكن يبص للعين وتروح مربع الريفيكتي الحين انا مش ببحث الريفيكتي انا ببحث و في بولنتر ك ا ل م ؤ ل ن في دول نيوكتيال ت نيوكيا للريفيكت مؤمن و نيوكيا للبولنتر المؤمن انت لو فيه تقرا عينيك ت ت ا ل ث تمشي بعناها وراكي ل زمن الريفيكتي موكس ولو بيتحرك ريفليكتي ولو بيتحرك بولندا <تصفيق> انت بدل ا ط ب خ لفولندا غطس البطل غطس البطل غطس بوق البطل أ ا غطس بوق البطل انا بشرح ولاقي واحد أ و اتنين تلاته ت ي ر من اللي فاتت قالت له مرتوحه خالي انا برا شيء لو تبص للدكتوريا اه اضطراب ا ل ع ي ا ت ا ع ن ا لفتت حاجه لفتت ص د ر ت ا ع ت ن ا لفتت مش ضلنا محاصله تيجي دول بص ل ل ب ع بر الاخر بس طب افحص للبولندر ولذلك الاوردر ا ع والفضل الاوردر يذبح الحرب تاني كده م ع ي بص ل ب ر ر بص ل ج و ه او بدل متحرك ف ي ن ش ا و عشان ما يمشي ولا اربعه نص لبره نص لجوه و ج و لبره و ج و ل ج و ة شاور انو تيجي لحظه البيتزا حتى ابوه ل ا ط م يجيب قادر على ص ح ب ا ل ت و ب ي عموما ده الاسكرايب ل ل ا ا ي ب خلاص اجي ز ر ب ع ه ا ي على خ س ه وسبعه خ س ه وسبعه لو محترمش بقى الايه اللي هي التنستريتربيميه ح او ا ل بطل الـ ت ي جماعة ل ى بعد ع ش ر ة ب ي م ي ع عين ن ي ي الـ لو ف ه ومعاملتش يبقى هنا ان الكونديشنرد مضروب في الايه الكونديشنرد رايح حبك تمشي القلم و ر م ج ع وخذ تمشي الغوص عشان م ن ه م ض ر و ا ل ع ي ن ب ت ل ع ي ن ت ي ن وبيعمل كونديشنرد مضروب للعينتين لان التفاعل ب جنبين ثانين في المجال و الوبشيكتوري في العنسان، م ل ب التالي ي ه ا وضوك بأستاذ ر بتاعها, بتاعها سؤالت البيبل مبط كده. مبط كده. مبط كده. لازم الحركه سريعه لانها لو بطيئه هيدخل يعني ايه الفولنطه دي انا مش حعبتي ان انا افحص الفولنطه اتبرر انها بتفحص ا ل ر ي ف ي ل ا ز م انا ل ح ا ج ة ك و بافضل ي ا ع ر فين لازم و حاجه كده و ا تكون المفروض ايه, ايه ل الضوط العين د بس متقربش ا احسن عشره و ا حاجه ي ع م ليه ما ي ل مضايلاً ا جداً كنتم تفضل تحطيه الضوء تسكفتها عمل ي ن ا ي بقى التوتش ليه برعب و كده زي برعب ما ن أ ض ملوحش ا ض كده يشتغل كده مشتغلش تلاقي ت س هني انوبيس بيبيلر ريكشن لو مش في كل حاجه بتزربت ونصف ي حاجه ت م ى هني انوبيس ب ي في ب ل ي ك ش ن لو عنده هني انوبيس بيبيلر ريكشن لو عنده هني انوبيس بيبيلر ريكشن بعض الفايبر شغاله براها لما ن ف الضوء كده يشتغل كده يبقى اذا لما يجيب ضوء كده يقف على ا ل ن ي ز ل وبعدها يقف على التمره لو شغلنا ل أ و ل الاخر عشان نزربت لو نصف من الاول الاخر يملط انما لو بتزربت ك د أول مهيني بيك في بيك في ولذلك انا بهيده بالضبط دا كل كلامه هندلعه على مدرسه الظهور و ا ن ه برضه طعم ثاني خالص يمكنهم د ل ن أتخل نص إن ا لما بدينا بحاول ابسط يحسوا كفايه امي فقط وبخبي عنك المعلومات اللي واجهت هتقولي يعني ايه فمفة وكبعة. فمفة وكبعة. اهم من ر بصلها ي نيربين ن و اكثر ب م شقاعه واكثر الاربعين يسالوا خمسه و الطريجين سبعه ل ل هما الاثنين معوني بقى بيدو الفين هما الاثنين بيدو الاه الفين ولكن استريجلنا ب ي د السلفيشه اللغفيه والفيشيا اللغفيه اللغفيه ف يبقى الـ t r i الترايجيميل في الاساس تنزلي والفيشيال في الاساس اه غلط في لكن ما لا يمنعش ان الترايجيميل في حته مظر والفيشيال في حته تنزل وما يمنعش ان الترايجيميل في reflect افرز خمسه ا ف ي ز خمسه افرز خمسه افرز خمسه افرز خ م س ب افرز خمسه افرز خ م ل ه ا ف ي ل و م لي س ه افرز ل خمسه افرز خمسه افرز خمسه ا ف ر بعدين ا ف ل ز خمسه افرز خمسه افرز خمسه افرز خمسه افرز خمسه افرز خمسه افرز خمسه افرز خمسه يجب ان تكون في عقل الصيف الناس و ل والنسبه ك و للمصدرات و ا بين المصدرات و ب ا و م ن ض ه ا ع ل ا ل م قبل ا ل ر ي ف ف ل ك ن ا جوري ا ل ج و ا اجلسوا ا ل ف ي ش ة ي ل س و ا ا ل س و ا اجلسوا اجلسوا ل و ا اجلسوا ا ل س و ا ا ج ل ا اجلسوا اجلسوا اجلسوا ا ل س و ا ا ج ل س ا ن ج ل س و ا ل س و ا اجلسوا اجلسوا ا ل س و ا ا ل س و ا ا ج ل س ا ج ل س و ا اجلسوا ا ل س ا ج ل س و ا ا ج و ا ا ج ا ل س و ا ا الشكل اللي فوق زي الشكل اللي في النصف زي الشكل اللي تحت زي الشكل اللي فوق ونحت غدا وجوه يعني تقوله الشكل اللي بره زي الشكل اللي جوه برسالت م خ ل ف ه تتقرب برسالته بعضها اقارن ل بره جوه يعني ايه قولوا شكل اللي بره زي شكل اللي, اللي جوه زي شكل اللي جوه زي ي شكل اللي جوه ل زي شكل اللي جوه زي شكل ا اللي جوه زي شكل اللي جوه زي شكل اللي منزعل جوه ت ن ي ا شكل اللي في, في, في جوه والله ياعم ل ي ك تعالوا قلبي لو خدش مش حقارب مره ج و ه ليه انتوا إن في موهاليد الوقت تعرفوا ليه ن انا محتاج ارسلكوا ل ر الفرنشات ن ا ت ي ن ماشيه ازاي وكل الفرنشه ا ن د ي ايه الاصول نيو اناني ان شاء الله ناخذ اناث في نيو اناني هو تراجيلنا بياخذوا بيت بعد ست ساعه وحده طبعا شنو ق ا ر ن يمين وشمال التاتش ق ا ر ن يمين وشمال الفين اقارن بوب ب ت ا ع التاتش ق ا ر ن بوب بتاعك الفين اقارن بره جوه ا ل ت ا ت م ق ا ر ن بره جوه حاجه متعلقه ا ل ق ا ن ي و ك ل ي ت نفسها وترتيب النيوكليت نفسها في كمان فلمه ست تيوب متحركه طيب حجي بعد كده بعد السينفري بارت الموضه البارت بقى اللي هو بص الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع دي ادخل كله اه عادي يا بني نسمع مالك شويه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه افتح بوق افتح فيه عضلات كده في نفس الرجوعيه خد ا ل م ن د ي ب ا ل خ د بتاعتك طيب الف ا و ق ازاي ف ي ع ض ل ة ماسكه في السايبومه وموصلها بالايه بالمنزل ت م ن ى كيفه ك ي ه ازاي ف ي عضله ماسكه ف السم ر ك ب و م كده خدت برضه بالمنزل لما ت ك م ن راجع تقفل البوكس تقفل البوكس ت ق ف ع البوكس تقفل ا ل ب و س ت ف ع ا ل ب و حلو الكلام ده عظيم تفتح بوكس ع ل ا تفمده عشان تفمده عشان تفمده عشان تفمده عشان تفمده عشان تفمده عشان تفمده عشان ت ا م د ه عشان تفمده عشان تفمده عشان ت ف م ه هذا الجرايد صراحه ق ل و ا لا ت ح كلام ب ا ل ا انت رجولي قلوبك ب ق ت ت ح ط لك بخاصه يجي تحت لك غيرك بوقت خ ا ف بوقت ايه الوقت لا تجيش قولوا ايه زوقي ايه زوقي ت ش ج ي من ا ل ر أ س اقولوا زوقي ا ت قولوا ايه افتح بوقت كما قلت افتح بوقت ا لو ايه لك ب ا ا ن اللي قاعده خليك معاي انا بس ب ترد حجم الفراغ أ ن ا مش شافين ا ل ي ك معاي اهو ايه افتح ف و ي اهو اهو اهو اهو لو مش ايه لو قلت له زق على ايدي ح ل م ك ا م ت ح فوق لو ما يهمش يفتح يبقى عنده ا ي ل ا ت ر ا ل و ي ن ز تريكوين اما لو عنده ن ي ل ا ت ر ا ل و ي ن صفحة و ل ا ص يا ل ولد ع ي ا ن ل ف سد ي الجولد ي حاجه ل م ي ن ع ب م ن المضروف ب ر ا ل حط الهند م ض ر خلاص يا باب ك د ا خبو نااله عسلم ن وتقوله قداد اه جذب ع ل ابنان جذب جذب جذب اهو تلاقي ك ن ت ر ا ت ش ن في يديك ص ي ح ا ل م س ي ط ر أ م س ك كده ت ح ت و د ا ن ه أ م س ك ت ح ت و د ا ن م وقاله جز على ا ث ن ا ن ه جز على ا ث ن ا ن ه جز على ا ث ن ا ن ه يا ج م ا ع ة بنمسك هنا مش هنا هنا هنا هوس ت ب ع ن ا اثبات كهنه انا في الحسب العمل احط فيك جنازه الصبع واقعد كل واحد مصبح وبتعمل <تصفيق> ديمونستريشن لكل سن توصل من مجموعه ة ا تصحح مجموعه ب ومجموعه ب تصحح مجموعه ة ومجموعة ا بتصحح لطول الشعر اللي بحطك مقاصمة بحط حينوا ل ا ا م ن وأنا بحطك م ر بقى ب كده ص ن بصنا واحدة جدوده اللي بكة بسهر مجلت مرحبا يا بنت انتبهوا ازاي بنت ا ن ت ب د و ا ازاي بنت انتبهوا ازاي بنت انتبهوا ازاي ل بنت انتبهوا ا ز ا ل ب ن ل انتبهوا ازاي بنت اه ياعم ا ل ث ا ه ي ه ياعم الثانيه ياعم الثانيه ياعم الثانيه ياعم الثانيه ياعم المراهق هتيجى كل بلد في العالم ياعم الثانيه ياعم ده قانونك مش احنا بس عيلتى تزيد المصدر المونتيكيشن حاجه ع الجولفين ه ه ج و ل ف ي ن لرايح خمسه راجع خمس ر ا ي ب طيب جبنا الرجع ا تراي كيف خذ الشاي افتح وقت يا عم عين يجيب المضره ويضرب و كده لو ده حصل ما بوصف جوني ف ل معناه عندي فايلتر البرمجه الفرديه سنفضل فوق البورد ا ع ن ا ا ل ب و ر لانه فرد جدا ف البورد ما كيف اقول البرمجه لي ق ا ل لي لاترى ز ا ل ه زواله قلت اشمع كل انزل راحت زوالتر ا ل ب ر م ج ا ل ن ل ي ز ي ه لو ر ب ن ا واحد سنه هيغير كل فريق ا ت ك فرد مثلا قلت اول ب و ا ش م ع ن و ل ب و قولوا ل ه ن هي تكريبت كريجين نايوكيا ف البوكس تلزم حرجيه في البوكس لازم اضربوا البوكس طب ايه العباس قالي ايه العباس قالك النهايه بايلاترال براندل تراك تليجي انا باب ده لبس اوزابونس حصلت بايلاترال براندل تراك تليجي انا باب ده ل ي س ا و ز ا ب والله طيب خفقه زي ج و ر ك ل ي على بعض ي ن على الفيشل الفيشل ب ا ل أ س ا س موضر موضر موضر يا ولاد موضر يعني ب ن ت ي المصر ا ل ز خ ف ي ن ايه هي المصر ا ل ز خ ف ي ن عشان بالح حظها انا ححفظها بطريقه ا ه ل ة ليه يا ولاد العضلات اللي بنعدي الكيكه ونعدي الكيانيه عشان اللي رايحه واللي جايه ولازم ت ر ك ا ز ه عشان يعرفوا تاريخ المعادله تاريخ ا ل م ع ا و ل ه ولازم تطورت واتنات ا ل ا ل ت ئ ل ا ت طبعا بتطور عضلات <تصفيق> هنحطها واحدة ا فربك ل ت و ظرو في في لان على عملها الثلسة عناه جنسة مجرد كده كده عملها ل م في البريد ح الواحدة ل عملها ي في ن وعلى عملها ا ل ل هوتنى هناك م الورم عملت التشي العرض حاجة ايه حاجة العين الثلسة تحديد يخلت ده؟ تذي افضل بالسسة و اهلا ل ت و سهلا بكم جواز سهلا بكم ن ي على جواز ل مستح سهلا فلاترين بكم ه اللي بحكور جواز ل ن سهلا ب ل م جواز هنا سهلا بكم ج ل ا ل سهلا ها ها ها ها تاني تاني تاني تاني تاني تان ي اريد ل على معايا حاجة الريتراكتور أنجيولاي ي ر و ان ا ليه اشتغل د ر ي ر ر ا ك ت و أ ن الرساله ي دي شدد ا ي ت ا ما ي في في دي ما شددش الوريد الثاني أو بهذه ر الطريقه د ك بريدك لا ملاب فيها سيفر انت دي الربع إذ لا كدنا كدنا كده ده ا انصفت يعرفش لا ليه مسلوق ي مش النص ده كل الربع ده يا براملة جماعه ن دي برمجه ت من الحياه م ن قلت م ل و م قداش وقالك ماقف ع ا ل ه فلوس لا تزن طبعا رايح سبعه ر ج ع سبعه من قبل ازاي ا ل ج ل اللي ب خ د خ ط ورا ء العيال ه ا ل ج م ليه ورا ء العيال عشان مايشوفش ا ل م ط ر ق ة ل أ ن ه و س ا ف ر ا ل م ط ر ق ه ه ي ب ا ل ا ف ل خطت انا عايز ماشوفش ي ا ل م ط ر ق ة ليه ب ا ل ج م عشان تشوف الريس ب و ن عشان تشوف متخبط فيه مثلا مبطوشش عليه اه ورا م ا ل ج م فينا التفجير ه خطط ورا العيال وفيه مطرقه منين أ ك ن ه عمالهالشي يازن يبنوا المطربه فوق يا حبيب عشان مايشوفهاش واقنعان في المشفاه كله ث ا ب انتم م ك ا ف ي ن على ب ر ا س ت ن ا وعلى حالنا لازم نخبطوا ونلحوا جبينوا هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه انتا هيجي مع البركه التنينه لان الفكره انهبتت بالاكترا برندل فلما يبقى انتا ج ر ي ف ت زي ما عملنا تشتري تنينه فالاكترا ب ن د ل اللي هو زي بركه التنينه طيب قالي الجبل وحده دستور انا خايف خمسه مين اللي خمسه خمسه ومين اللي سبعه سبعه الجريبلر ولا الجو ك ل ر ن ي ا لو تنزلت سايبها صراحه خمسه راجع ترعه اه يبقى ك ل ج م ي ل ه بسبع ترعه اشهر خمسه سايبها ل صراحه خ م س راجعت سبعتين خمسه ل ا م ل ه ازاي تقول غطر الاحياء فمشوفش ق ط ر غطر غطر غطر و تلزيت الكورنيا بتنزلت سايبها كده م ت ل ز ت ن ي ا ي خمسه مش الكورنيا بتنزلت س ا ي ب ا دول اللي ي تنزلتش و زي ما ه ي ن يرد ب عليك باب البلعتين ليه ي ن ي البلعتين والسبعه اذا إ الكرد اللي كنت اشتري ن ا ة الدولة براحه خمسه رجعت ذلك م سبعتين د ة ت ب تباكين مضروبين و لما ك لو تباكين ض و ب ي ن ل م تيجي تعمل الست م الزحمه الثانيه مش هتفرق بره ض لكن لو خمسه ا ل م ض ر و ف لما تيجي تعمل الخمسه ا ل ث ا ن ي ة مش ك ل ة هتفرق م ن ه كده مش هتفرق بيها لكن اسمعوا حي كالان ايه هو يا ابني ا ل ر س م ي ن ست واحد、وبيش. ايه هو الست الوحيد ست ي ع م ي ست واحد اتفرق بيه ما بين خمسه وتسعه ا ونشترى كل لكورنيا الوقت اتفرق دي اللي خليني دي الخمسه ولا تبعه قوله ك و ر اللي كنت اتفرق ي ضريح خمسه ريحه س ب ع ت ي م و ض م و ض م و ض ع موضوع موضوع م و م و موضوع موضوع و ض و ع موضوع موضوع م و ض موضوع ع م و و ع م ع موضوع م و و ع موضوع موضوع م و م و ض و موضوع م ع م و خمسه و س ب ع ت خمسه و س ب ع ت ف ر ق ب ن ه م ا ا ي ا ه انا روحت انا ح ر ف ي لو س ل ش غ ل اللي احنا ع ل ا ه ما ا س ع فيه س و د ا لديش س ل ش اللي روحت ن ا ح س ف ي ه و ا ل خ س ه الزنج اللي هو المظروف لكن لو ما اشتغلت هنا ولا من هنا بتسمع ف ي ا ل م و ر و ف ا طيب إ ذ اذا إ التفت بالقلب كله هذا التفت قال يا سيدي ايه خمسه و ساعه كمان يا سيدي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 لقيتوا سيك... سيك... الساعه سيك... سيك... سمع... من الستامين الستيكس تقولوا لي ساعدتي تاني ليه سامع كده سامع كده لكن توكيل او الافضل عشان الموضوع الساعد دي ان ا ل ف ت ت ه حط اعمل حط, حط في الافضل يا بني اسمع صوت اعمل كده لو اسمع ما اسمعش لازم مشكله مشكله اسمع ت ن شاء الله مع... على الوضع دي كده لا كده اسمع خلاص حقول وش تبكي لو عينك ودن فيهم ما ت ت س م ع ش لو ودن فيهم ما ت ت س م ع ش عايز افرق كل غ س ز ه يعني س ب ع ي ن دي أ ب ل ه محرومه طوله م ح ش و ر ة ولا بالسيبسب تبعنا احنا ا ت ك ت ب ن ي و ي و ب ك دي مثلا دربتهم على ستريتو مايك او هتعمل ويبر ورينيه و ي ب ر و ن ي بفرق ي بين و جزماتكم وبرتستم ده أ ن ا كابه لكن مش هتوصل لحد بسرعه خليك عارف فرق ازاي من ك ذ ت مبرتبتك و بين ب ي إيقراه و جزماتكم ي أ ن لا الحص و ل و ب ب ط و ر ت ب ت م ص ي ت ب ع ر اني ر ج ي ن ل ي اقراها ل م م ا كذا ك ذ و و إ ن الفيشيا ا ر البيتزا اللي ه فيه مش ا ل مقرضه ا ع الأسئلة الفيشيا و ن اللي هي كذا ل ر وكذا وكذا ن السنان بتاع ああ、いいね、いいね、いいね。 私もそれで、最後の17を。 في ا ل أ ر ض م ه م ت ع ي ل وحدهم ا لو يعرفك ض ر ة عاشر جربت ة اللي هو كله انغارك في العصاية ي ل الفرد ا ا تقصها الشمعة ي على ا منهم ي لو الكرد بكم ما اتحركش يبقى العصره م م ايه اه <تصفيق> ي لأن لأن المرد بتاعته ا ل ايه العسل الوحيد اللي هو ه ي ن النارد ل ا ر ي و س هذا الكلام ل ل ي ق ل ت لكي نقوله تاني بص على اليوم ده بالقرش و ا ل ا ن والخمس ا ل ن س انتا لو دبيتد لو... يبقى شاورع السله لو سنتر يبقى ينور م ا ل ي بالبنات قول له اه اعمل ب ي بنات اسيبي بوبيلاتر ا ل ب ن ا اعمل ا ل ف ر ن ج ر ب ل ي ب ي ت ز ر ع ي ح ت س ع ة ر ج ع عسل ه ا ي ب و ن يبقى نور نور ه ا ي ب و ر ي ب ا ض ا الرجل التاني لعشره لو رايح خ م س ج عشر ع ا ل ث ل ا ث ة تنفيذ ايه الرجل ا ل ا ي د ل ي ت اللي عشره ج ا م ع ع ش ر ا لوحده دي اندرويد عشره لوحده ا ل ا ي ن ل ر ي ن تنفيذ وكل دورها تتشترى خ س ر الحاله الجايه ان شاء الله ك تبدو لكنك هتتسال ان هو ه دي الاخير طبعا فيه كلام كتير يا السنفيق ليه إما أ عشره فان ي ل ه نيوت حدبان لأنه انت لو زينا حلو ا ز ي بينفخوا ش و ي حلو ده المهم د و ق ت ي طيب حاجه على حضاره حضاره اللوك رينيا البرد اذا بيمتي نفس الحاجات التقطع وعصره وكذا ونفس التاني بس لو خبر ا ح ي ح ونفس ا ي ن البرد ده بيطلع من ا ل ك ا ويمشي معاك في واحد واتنين فيدي العضلات ب ت ع ت ي واحد واتنين اللي هما السر المفضول ي ل ط ر ي د ا ل ي مره ي ح ت ب ر كانه م ا ي ن ر هنا سماينر ماركه ت ا ك ف ي ت السر المفضول خلصتي السر المفضول حطينا كده على ف ك س وزوج ايدي وتحس للسر المفضول اللي هتتعيش زوج ايدي وتحس للسر م ف ض و ل اللي هتعيش و ف ياخد متركشه ولا لا والمفروض ت ب ل أ و ل غير جنسك يعني بص كده يبص ج ك يعني زوج ي د ي زوج ايدي عايزه تحصل مع بعض وقول زوج ي د ي ايه ده الاثنين اصبحوا بطول مع بعض حاجه ع ا د ر ب ي ز ه اربع كيفك اه د ا مش بقى ا ر م ع كيفك اجنس الاسنان بقى ده نار اشتغلش من غير الاسنان بقى دي مش ا ن ش ت غ ل اجنس الاسنان بقى دي مش ه ش ت غ ل اشتغل من غير الاسنان لكن ممكن ما يشتغلش اجنس ا ل ا س ن ا ش ت ش ك ا ه مع بعض اجنس الاسنان نور ي ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさない。ごめん الهايموجلوسن زيه زي اثناء الهايموجلوسن زي ما ينص احسن من س ب ع على إيه؟ لو لو لو آآ آآ فانت بتطلع لسان و م تتعوج ه ا لا الاحياد تتشارل ا ل ت ح ي ا د نصابه لخول الشعر الفجر يوما لسان فيه شاورما عين تيجي بقى على المطر ايه خالص كيف يسحب فجاه شمال يد ي منين على خانده عشان خانده كده على خانده هو ت ق و ل ه ايه زق يد ي من كانك من جوه زق يد ي من كانك من جوه كده لو ما ترش يزق يبقى في اللطف القضيه ا ه الباس ا ل ن ي يد من وطن بوتين و ط ى يعني م و ك ن تزق كده BURRR ل انت ا لو ت ظ ل ر ت انت كده خضعت شوط حديث مثل مكان السمعه البنت السحابه و ب ن ف ص ر ه حديث حديث ي حديثي صعب تاني مثلا قبل البنت بطلع اصغر لكن لما ت ا ر ع ي يا ا ب هومر ا ق ا ن سوره ا ر ف طيب يبدو حكيمه فيش كل الخوف يبحان المشموره يبدو حاله المالي كل الخوف خوف الخوف من ع م ل غ ر ه أ ج ن ب ت ر ز ي خ ك و غ ر ه من غير الزبده هبتدي دينك على حسب ا ل ه د ر ه اللبن السليم هعمله أ ج ن ب ترسيخك ي لاوي ل أ ن لو ع م ل أ ج ن ب ت ر ز ي خ إذا ك ن هيعمله من غير ا ت ك ب د ه اما أ ا ل ل ب المشدود هبتدي من غير ذ ا ل عملوش من غير الرزق اكيد مش هيعملوا الرزق ي ب ق ل لو ر ا ل س ل ي ه ي س ت ر ي اللب السليم ابتلي بالرزق اكيد هيعملوا هم سليم مش محتاجين بالرزق اللب المجنون أ ب ت ل ي بالرزق ابتلي ا ذ برزق أنا من إن أنا لان ن الاصل أبدأ رساً في المنعاد من ا ل غ ر ف ي ا ل م ا ابقى الاقي ع ض ل فيها ويجبس افحصك ايه اللي اغلبهم كلها بيحبهم ونجوز الرزينتس يعني ها هنبتدي هنعلمك ا ل أ و ل ب ك ا ع الرزينتس ف أ ن ا أ ق و ل ك اول غرزه شوفوا وقت و ا ت ي ن معايا واتركوا في ذلك هم مش بالعيال و ه م ش بالنسبه حط ايد الهين والشمال ب ل ع ي د على ا ل ص ر ط ه تحت جنب تاني جنب زق زقل بره جامد لازم ل اقول د ا له و جامد عشان ح ش ج ة م ربنا انه على جنب والزحط دايل اخوه دايل زق اللى فوق جامد ن زق اللى فوق جامد زق اللى فوق جامد ل ق ا زق اللى فوق جامد زق اللى فوق جامد زق اللى فوق جامد زق اللى فوق جامد ي زق اللى فوق جامد والله ا ل ت ب ا ص ي ل دي هنتكلم عليها بعدين تنصح ب ي ا عشان نخاف زق زي ا ل ل بره جامد زق زي الجوه جامد زق زي الفوق جامد زق زي التحت جامد وشكرا لكتيرنا الروتيشن ولكتيرنا ا الروتيشن ما ي ت ز ل ش صعب جدا لكتيرنا الروتيشن ولكتيرنا الروتيشن مع الشغل هلا انا طورهم انت ع ن ت ر سبب حاجه سريف م ع ا عدلن ايدك الشمال قبل الاله ر ي ب منه بهدف تسديد القبله ايدك اليمين بعد الاله بعيده عنه بهدف عمل الريجستر خطوه ا ا ع ل ي من العيال عمل ا ل ا ش ن المراد ف ح ص مع ذكر اسم المطل زود عليها ك ل م ة شد على ايدي عليهم جامد ر او ل ل م كملتس ا زود على ايدي ن ا ل جامد عشان تضمن ببقى اثني ه ذ ن اسم المغطى ك و ا د ه ذ ن اسم المغطى شد عليه اثني ق و ا ت شد عليه افرد اذن اسم ا ل ا س ا إ و ر د ه ذ ن اسم ا ل أ غ ط ر زق عليه اثني كوات زق عليه اثني كوات زق ع د ي ه اثني كوات زق عليه اثني كوات زق عليه افرد إ كوات زق عليه د اذكى الشمال قبل القلب قريبه منه بهدف تسبيب ا ل ل قبله اذكى اليمين بعد القلب بعيده عنه بهدف عمل ا الرزيق سن في وضع يوحي بالاسفل المطلوب اذكر اسم ال ال ال ال ال ال ا م ال ال المرافعه مع, مع كلمه ش د ت على ايديا وزح عليه إيدي. ك د ه شفت ك د ه دوم اذني كوعك ش د ة على ايديا ن افرد كوعك زح عليه اذني كوعك افركوار ق <تبريق> مش اجي عليه هو م ا عارف يعني ايه رزق و غالبا لو ممكن ومش عارف عمال خد نفصل ز ل ك مروز برزق و كده اسمها يبقي رزق كده اسمها يبقي رزق ك ي ه اسمها يبقي ر و ق اذا من عنه بهذا في يمين بعد الرسم عيدا عنهم هتف عمل الرسم في وضعي وحي ب ا ل أ ك ش ن المطلوب اصدر اسم الاكشن المراه الصحصون مع ذكر اسم المرصد مع ذكر الزق على ايدي ياه اسمي رسمك زحال ا ي ن ي ا اسم رسمك زحال ا ي ن ي ا سيسلم اسم صم الرابعه اسم رسمك اشهاده اسم رسمك اشهاده بلاد في صور كبير ポンタム、ザロー。 قلت لنا ل يا ابني ر و ز ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا ر ر ر ر ر ر ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ب ر ر ر ر ر ي ر ر ر ب ر ب ي ر ر ب ن ر ر ر ر ر ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ب ر ر ر ر ر ب ر ر ن ر ر ر ر ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ف ا ر ك ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ف ر ر ر ر ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر انت ط ا ب ع ا ً بس بومش سيس لما ن هم ثمن منهم ليه لانهم مش ثمن منهم طابعي بس بومش شوف يبكي جيدوا معنا لنهرمت هنا لو انت ب عايز ايه ا لما ثمن منهم بعدين خلصت انت ضجيعي ا ع ن د ا لما و ا ح احاول ا ض خ م ه قوم ط ا ل م ر انت ضجيعي انت الكفزه احاول اشد منك قوم ب ب ل ا ن ك م ي هنا راح لا راح لا ر طبعا انت وانت بتتفرج ايه مشكله كلام لك مش ده لكن بصلك تعملهم صعب ولذلك اربع ن ه م مره وبتطورني اشتغل ا ز م ن ح ك بكده اصعب و م ميه مره مش هيبصلك عادي بكده و ج ر ب ن ي تربط هدف مره كده اي ب ع م عم تبدا هدف بيه صوت زي المره جامد زي الجوه جامد زي الجو جامد قال لي ق و ل و زي المره ماكيش رينج ت هذه الرئيسات ا الربع لديه تتحول ن انا حاجة ب ل الى ل ي الرئيسات عنيه س ا خردو ع و كيشة مش اهو كي تجلس اهو كي تجلس اهو ي ت س و ي تجلس اهو كي تجلس اهو كي تجلس و ي تجلس اهو كي تجلس اهو كي ت ج ل اهو ي تجلس اهو كي ت اهو كي ل ه و كي اهو ي ت ج ل اهو كي تجلس اهو كي ت اهو كي ت ج اهو كي تجلس اهو كي تجلس ه و كي تجلس اهو كي تجلس و ي تجلس اهو كي تجلس اهو كي تجلس و ي تجلس اهو كي تجلس اهو كي ت ج اهو كي تجلس اذن في الشمال قبل النيه ر ي ض ة ع ن ه بهدف تثبيت اللي قبله ا ذ ا في اليمين بعد النيه بعيدا ع ن ه بهدف عمل ا ل ر د ت ة في وضع يوحي ب ا ل أ ك ش ن المطلوب ا ذ ك ر الاكشن و ا ذ ك ر ا ل ن ص ل مع ك ل م ة شد او ذوق ا ف ت ض رجلك صق علي هيا لكن الشمال قبل الانجل وغيره منه بهدف تثبيت اللي قبله اذا ف ل ي م ي ن بعد الانجل بعيدنا عنه بهدف عمل الرسمه في وضع ي و ح ي ل ل أ ش ه ر المطلوب زد بمص رجلك كده خ د بمص رجلك عليك ض د بمص رجلك كده خ د بمص رجلك عليك ض د بمص رجلك كده صق علي هيا فضلت رجلك عليك شد عليه بياخد حمراء تصدروا الله كم سهله ا ن ي فيك مش لازم تتركني م ع ر و ف ن بحفر يعملني حاره Valerie, re? hey, okay, then, right there, hmm. yeah, いいは ايه كلام زيي في الجامع صوت يامي حبيبي قدامك الصور تقلبها ب ا ل م ي ل لما صوت انا مهما عايزه ا ر س ل ك بالصور ا ك ا م ل اللي ت م ر ن هنقولك ك ل ا م ه هتزيد محاضرات في السباحه ا ش هتعومي الا ل انا عمري لو زادت الميه انه حاضرات مستباع ايش ا وراحت ل الصوع اطار فلو مراتها في م م يتحبط ماتحاولش تجيب المتواضفات ط المتواضفات اللي بتصير كده معنا دي جدا لو انت شايفنا ناس بتقول قايل اورزه غلط ا ل ع ي ا ل لان المحتاج بيعمل الصح فاذا هيبقالك ان انت زي الاورزه الصح فيه جرس ا ل ت ه ا م ده مع عيال تاريخ ا م ح ت ا ج ميعرفش يعمل حاجه فلازم نعوض نفسك بدرجه ان انت عالبرت معانا على السرير وخليت ط ا ر ت صح عشان مفيش اورزه غ ط يعني الواله ي ه إ ن ت جوعك شد عليه ق ل يا رب انا بعمل حاجه اجلسها متعلمه ونحطها كده انا اصرفها في الاخر حينها ااه صبح الجوه م ت ح ا و ل ش تستنى تجيب مفردات اندماجك لان ا ل د ي م ق ر ا ا ت اللي تحكولها هي فعال اخرى حتى لو أ ن ت فاهم ق ض د ه ا فاهم ق ص ا ه ا فلازم تقولوا ا ل ك ل م ة اللي ب ا ت ن ق ل ش حاجه مجموعه مع بعض انت ب و ع اهو ست عليك يا قصد افرك جوع ض و ع ا م الكلام خامس العرب انا س م ع بلدك و ج ن ي د اقعد وقت حافظوا الكلام بالعرب زي ما هو حافظوا العرب زي ما هو ف م ي ن مش فاهمين حافظوه عاده م ع ا م ضعف هما ل ح ف ظ ه ف ه مصرين و ش ا ف ي ن لا إيه؟ انا ايه و ا ل ن ا م لكنك والله انت اختلفتها ثلاثة بها ل ق ثلاثة أطرع عشان ج ع نشوف الكاميرا عمر هو ل دي ولا لا والله في نصف ضربه ة في ة القطه ي ع د ي هم ن ن ص د ضربه Go <laughs> ahead. الزور طيب ليش شرايك كبيره حتشبس ورق <تصفيق> ورق كده برضه نفس الحكايه ب ت ن ا ق ي الزور لانه ي ن ده ان يكون هذا ا م ي ا ن م م يكون ه ل م ك ا م م ك ان ي ك ن ه م ك ا ن ممكن ان يكون هذا ا ل ك ا ن ممكن ان ك ن ا ا م ك ا ن م م ك ل ان يكون هذا ا ل م ا ن ك ن ا ي ك إ ن هذا ا ك ا ن ممكن يكون ه ل م ك ا ن م ك ن ان ي ك و ل ك ا ك ن ي ك و ه م ك ا ن م ك ن ان يكون ا ل ك ا ن م ك ن ي ك و هذا ل ك ا ن ك ن ا ي ك و هذا ا ل م ن م ف ك ن ن يكون هذا ا ل م ا ن م م ك ي ه ذ ل م ك ا ممكن ان ي هذا المكان م م ك ا م م ان ي ك م ان يكون م ك ن ا ي ك ن ا ي ك و ك ن م ان ي ك لانه يجب ان و ل ispur ف أ يكون يقدرnant مستوى الستر او الافرن او الافرن او الافرن ローアルモーターネオレーション。 يتنع ق و لانه بكير بكير بكير ي ر يمكن ب ان يكون يجب هناك راح على لو ع اي م س ت لان و ا في مستوى العالم م كده ف ي واحد أ ل ر د و ي و ا ح م ه ن ا ز ع م ج كده في مجرد ه في مجرد كده في مجرد ك ي م ج في و ا ح د كده ي م ج في م ج كده في مجرد ك د ي مجرد كده في مجرد كده في مجرد ك د في مجرد مجرد ك د في م ا ر د ك د مجرد كده في مجرد كده في م ج ز د ي مجرد ه في مجرد ك د في مجرد كده مجرد كده ر د ن د ه مجرد كده كده في مجرد كده ي ج ر د كده كده ي مجرد كده كده ك د ي م صراحه لا يرى عمل كده كده انا ما بعمل كده انا ما بيتم تصديق كل هذا يقول لي الامر لماذا تعالوا نقول لك انا اقول ع ن م كبنيت برات شاب و ي ن ه ا ي شيم بونج ورينتي ليه ايه بتتسائل ا بتتسائل اللي فاتت القدر ب س و ص ف م ي ليه شاب تعال تعال ت ق ر تركت يعني ا ل ت س ا ئ ل اوعى تقول فيك اكون انت حلى ي ر ك طب معايا كتير بس بتقول الدنيا ا ع من كده وكده كده المطر يدوموا على ز التوانيا لما تتخدش لك مصدومه راكش تشد راكب المكان بتاعك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 لا يجوز هذا الترايان اسمه اندرست مبيرتر الفيديو وسببه ليهم عن الفي خمسه هنشرحها ان شاء الله ي ع اليوم لما ن ض ر ب فيه خمسه بالبوبيلوز او الستيكرووياس بيحصل لك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 فقال لهم انهم ا ح ب و ن ان يكونوا ب مسلمين في الاسلام عملت ه الحالتين لنورم ع م ل ه ش حتى و هو مفتح لا س ر ب ل ل ر ت ا ك س عملها هو مفتح معناش ما مغمض لا س ي ر ي ل ت ك ي ع ن ي كلامنا ر د و صلى ا ل ل عليه خد خد نورم خد سيرفيلر تاكسي خد خ س ي ر ي ل ر ت ا ي ف ل ي ه اسمه فنجر في ن ص ف ئ فنجر ف ي ن ج ر عملها هو مفتح وهو مغمض نورم ماعملهاش هو مفتح、باك. في ماهيكم ارفع ايه اللي ا مفتح فوق عين هزم كاميرا وفتحت مشاء الله عملت الحسيني و ق نور له ما عملتش في الحسيني م ا ل ت ب ا ل غ الثاني عملت له فتح باب الى اين ت ت منه خذت في التبين ي ع ن ا كده فتح مقوماته انت تبيني و عندك ا ت ب ا ل غ ا ل ث ا ل ه يعني عملت لها عملت لها عملت ا ع م ل ه ا عملت لها عملت ل عملت لها م ت لها عملت عملت لها عملت لها ع م ه ا عملت ل عملت ل ه عملت ل ا ع م ل ه ا عملت ا عملت ه ا ع ن ل ي لها ع م ل ا عملتت لها عملت لها عملت ل ا عملت ل عملت ا عملت لها عملت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 ايه حرك رجل ك اتكلم كنال عمعين ش هتفوط ا ا و لك كده يا عم اعيد ر ك حياتي ت ز ف الشيطان تختارك حتى يتفوط 私たちはコーディネーションを使っはコーディネーションを使って、って、私たちはコーはコーディネーションを使って、私たちはコーディネーションを使って、私たちはたちはコーディネーションを使っちはコーディネーった اذا ك ت في ا ل و ق ق د ي هذا ا ل م ص ل م ق ا المقصد هذا ا م ه ا ا م ق ص د هذا المقصد هذا ل م ق هذا ا ل م ص د ذ ا ا ل د هذا ا ل م ق ا المقصد هذا المقصد هذا ا ل م ق د هذا ا ل م د ه ذ ه ذ ه هذا م ا ا ل م ق هذا م ا ا ل م ق ص ذ ا ا ذ ا ا ذ ا ا ذ ا ه ذ ذ ا المقصد ه هذا ا ل م ق ص ه ذ سالت ا ه ل ا سوبر فيشيال مديد سوبر فيشيال جيب الزبون غضب عليه هل سكري هل سكري لا تغني اه طول زي بعض ق ا ل ك جيب اكثر م ب ط م ض ر و ن عند هاي ا ل ف ي ن م لا تقول الهندسيه لانه حتى تصعد فيه لانه انت تغيرك مش واحد はじかれいはじかれいはじかれいはじかれいはじかれい ايه حاصل موبايل طبعا الموبايل مش كده ده مش عشان ده سبب تاني هذي ديك وفعلا كده ح ط ا ل ا ب س ا م ه و ن ط ه ا الجاي جوه ل ع ا كده ن س ي ش ه ا تنسى ا ل ت ن س ي ش ه هي الخضره على ا ل ل و ك ا ل ا ي ز ي ن عم نعيش ا ج ه كثير اجلنا بين ده كده زكده ولا زكت منين ا ت ي ن كده زكده ل ا زكت ي ن هاي نوم اثنين ل ايه ده انا س عن طريق التاثيرات كتير اوعى ع م ل ع من التمثال ا ي ه من الناحيه الانترنت كده شكلها <تسجيل> سكيتين مفروزه لك سنين لو قالك واحده قله باني ناحيه قالك هنا ما مش قادر ل و ك واجبي قالك هنا مش قادر ل و ك واجبي اوعى ت ا ن اللي سبب وقعت عنه هيه ن ا س ت ي ر ي لان كده كده ي ح ص ل ش ك ل و ا ح د ا ل ف ت ر س والدرازي ع ن ي حد في وحده لك ما قول شكله لسنين ولا وحسافت دي وحسافت دي ومفروض لك. ومفروض لك واحد ا ا ل ف ت ي ر س والدرازي لكن هيه اناستيرس هو حد في ومش حد في طبيعي ح س ا و ا ح د احيانا تدفعنا الظروف مضطرين ل ل س ي ر في طريق كان علينا في ا ل أ ص ل اتيانه اختيارا ً يعني احيانا يبقى امامك طريق امش فيه وترفض انك ت أ ت ي اختيارك ويعرض عليك أ ل ف م ر ة وترفض انك ت أ ت ي وبعدك تضطر أ ن ت أ ت ي هذا الطريق رغبه ع شك لذلك ب ق و ل كثير الناس اللي ربنا بيحبهم ربنا سبحانه تعالى يوصل إ ل ي ه ا ل د ع و ة ا ه ت د ي اهتدي قرب من ربنا ت و وهو م ز غ و ل بالفلوس م ز غ و ل بالشهوات م ز غ و ل بمعاصي م ز غ و ل بدنيا ا م ز غ و ل عن الله فالله جل جلاله يبتليه ل ي أ ت ي به رغم انفه فيضطر يقول يا رب ويمشي بالسكه اللي هو ربنا كان ي د ر و ه إ ل ي ه ا تعال بالراحه تعالى بالراح قدام إحنا ولذلك نقول في الحياة دي مدرسة جدا ت ا ن ن ي ل أ ه ا من مدرسة ا ل ح ي ا ة قلت ق بالراحه ل كأن ش ب ب ا كان ا كلية ولا في ت ج ة و ل الطيب الكلية كان فشاف الدعوة شعل الله مؤدد ما وهو في سنين ي ت الكبيرة الضخمة وكان نشاط في ا ل د ع و ة ع م ل أ س ر ة في ا ل ك ل ي ة ويكتب بالمدرجات ع ط ي ل م ة و ي ك على ا ل س ب و ر ة قبل دخول الدكتور ك ل م ة وكان نشاط طلب ع ل م و س ع ي وجهد تخرج من ك ل ا ل ت ج ا ر ة وما دخلش الجيش ولا يبحث عن عمل ف ا ت ا ل س ن ة و ف ا ت ا ت ن ي ن وفي الشغل ع ي ل ت و من العائلات ا ل ك ب ي ر ة في ا ل ق ا ه ر ة عندهم معارض سيارات فعرضوا عليه يشتغل في معرض سيارات طبعا ج ا ت ل ه بنوك بنوك لا مش عارف شركه ت ع ذ ي ب ة لا فرح يشتغل في معرض سيارات طبعا في البدايه ة رح ش و ي ة ب ا ل ج ل ب ي ة لا مش هينفع ب ا ل ج ل ب ي ة ا ل ط ا ئ ي ة الشغل بتاعك ده البس بدله ج ر ر ت و ن لا ج ر ف ت ه ا لا أ ل و ماشي ج ر ف ت ه ا لا لبس البدله بعد ش و ي ة طبعا الفتن والدنيا ومعارض السيارات اللي بيدخلها مين التعامل مع النساء والتعامل مع الكبار والسجاير حواليه ب د أ هو من نفسه من غير ما حد يقوله حقه ي أ ص ر لحيته شويه لبس ا ل ج ر ا ف ت الحمرا ب د أ بقى يستحل ما كان يراه حراما ك ل ن ي ا ت ب ا ل ك ح ل والبرلمانات ب د أ ت تستعمل لحيته خفت كمان ش و ي ة النظر للنساء والتعامل مع النساء ومكالمات التلفون ي في النساء والصحبيات اتحلقت اللحيه ونحن في كل هذا معه يا ابني انت رايح فين انها تروح في د ا ي ه كده تضيع نفسك و ل لا لا لا ش ي اللي زي ما يضيعش انا عارف كويس لما ه ل ق لحيط و ب د أ يخوض في امر النساء و ب د أ ا ل ت ج ا انتضع. ي ر انتضعت قال لا ما ضيعتش هم سنتين هكون نفسي واعملي ل معرض اعتبرني بسافر سنتين و أ ن ا ل ا ج ع لربنا لانه عارف ان اللي انا فيه ده غلط كثيرون من الناس, كثيرون من الناس يغرهم إ ن ه هو عارف إ ن ده غلط وانه ناوي يتوب منه فيغتر ويتلهى بهذا ا ل أ م ر كثير من الناس جدا لما تقول قول عيوبك عارف عيوبه كويس قول ذنوبه ك عارف ن و ب كويس تغرب منها إزاي؟ عارف كويس ازاي يخرج منها عارف كويس جدا إ ذ ا ي ت ع ظ ويبطل ز ن و ب ويبقى كويس عارف بس ما يعملش ح ا ج ة بيفضل مغرور جدا بهذا ا ل أ م ر مغرور انه هو يقول يا رب انا عارف أ ن ي انا عرض س م ح ن ي ووصول علي وانا أ ب ق ى كويس ولكن, ولكن ان ربك لسريع العقاب و إ ن ه غفور رحيم هو غفور رحيم و د ن ي ا قال نبه عبادي أ ن ي أ ن ا غ ف و ر ر ح ي م و أ ن عذابي هو الاليم ع ذ ب ا ل ما هو ي س بمزاجك لا ينفع ش مش ه ن لعبه ي ده ربك عزيز لا يغالي غني لا يحتاج لاحد ف ش ا ه د أ د و ا ل سنتين وفوجئت أ ن أ م ه تتصل بيه ل ح ق لفلان في ح م ي ا ت ا ل ع ب ا س ي ن و ي ه ا ل ه ض ل ي قالوا اد اد رحت له و ا ن ت عارفين مريض الاد لما الناس تعرف ان ه عنده اد بيبقى شاكله وحش اوي كيف ليش كنتو لا تهرب منه قربت منه فلقيت ا ف ع ي ن ي ا ل م ك س و ر ة قالك ج م ل ة م ش ه و ر ة جبني جبني جبني جبني كان نفسه ماشي جابني على وشك ان نفسه ر ج ع له ب إ ر ا ت ي جابني رغم أ ن ف جابني رغم انف ج ا ن ر ن ف جابني ر جابني ر جابني رغم انف ج ا ي ر م ا ن جابني ر ج ل ب ن ي ر انف جابني رغم انف جابني رغم ا ن ا ب ن ي ر انف جابني ر غ انف جابني رغم انف ا ب ن ر جابني ر م انف جابني رغم انف ج رغم ا م انف ج ا ر جابني ي ر غ ن ف ا ب ن ي ن ف ي م ا ن ب ن انف ج ر هناك ف ر بين من ي أ ت ي ه مطيعا راغبا, راغباً. محباً. محبا وبين من ي أ ت ي ه ر غ م انف رقم انف رقم انف رقم انف رقم و انف ر ق و ل خير انف ل ق ة أ ن ت ن ف ق و أ ن ت صحيح ف وتؤمن يقول الله يا ابن آ د م أ ن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إ ذ ا بلغت التراقي قلت أ ت ص د ق و أ ن ا اوام الصحف هيدي مدرسه الحياه